وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون قروا الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي قريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي اشترى العقار فيه جرة من ذهب، فجاء للذي باعه فقال خذ ذهبك، إنما أو أن اشتريت منك الأرض ولم أشتري ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد قال أحدهما نعم وقال الآخر لي جاريا فقال أنكحاء الغلام الجاريا وأنفقا على أنفسهما منه فانصرفا هذا الحديث الذي حوى هذه القصة المؤثرة المعبرة عن هذه المعاني الجليل العظيمة هذا من القصص الذي جعله الله تبارك وتعالى أسلوبا من أساليب التربية فاقصص القصص لعلهم يتفكرون سواء ما كان منه قصصا قرآنية أو قصصا نبوية أو ما كان من القصص المؤثرة التي فيها من مثل هذه العبر والعظات هذه قصة قصها النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه الكرام هل وقعت في زمانه الصحيح أنها من قصص السابقين مما وقع في بني إسرائيل قصة كل من ذكر فيها مبهم الاسم رجل باع ورجل اشترى ورجل تحاكما إليه وغلام تزوج من جارية لأن العبرة ليست في هذه الأسماء ولا فائدة من معرفتها ولكن العبرة فيما حوته هذه القصة من هذه العظات العظيمة والعبر الجليلة التي تدل على أن الصلاح كيف يكون وأن تقوى الله جل وعلا ما هي ثمراته تقوى الله تبارك وتعالى من أعز ثمراته وأعظمها وأنفعها وأفضلها عند الله جل وعلا الورع الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به الورع الذي هو عنوان خشي لله جل وعلا وهذا الذي تميز به أهل الإيمان عن غيرهم أهل الإيمان يرجون من الله تبارك وتعالى أجراً وثواباً ويسعون لمرضاته بمثل هذه الأعمال يصدقون الله عز وجل في معاملاتهم في حديثهم في وعدهم وفي عهدهم يحفظون الأمانات الأمانات كلها لا يخونون ولا يخذرون يتحرون الحلال في مأكلهم ومشربهم وفي سائر شؤونهم لا يقدمون على أمر إلا إذا علموا حكم الله جل وعلا فيه حتى يجتنبوا محارم الله عز وجل فلا يقعوا في واحدة منها الورع كما عرفه أهل العلم أنه ترك ما حرم الله جل وعلا أو ترك ما يخاف عاقبته كما قال شيخ الإسلام ابن تيميا أو ترك ما ضرره عظيم في الآخرة كما عرفه تلميذه ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى أو هو ترك الشبهات أو ترك كل شبهة كما عرفه بعضهم أو هو ترك الشبهات ومحاسبة النفس في كل طرفة عين لا يغفل العبد عن محاسبتها في كل وقت وحين متقيا لكل الشبهات شبهات في مأكله أو مشربه أو رزقه أو مقاله ونطقه لأن من أعظم الورع وأخطره وأعظمه عند الله جل وعلا ورع المنطق ورع اللسان أن تخاف الله عز وجل في هذه الجارحة وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم قال عليه الصلاة والسلام لمعاد بن جبل رضي الله تعالى عنه لما تعجب من دخول الناس النار بسبب حصائد ألسنتهم فأزال عنه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإشكال قائلا له سكلتك أمك يا معاد وهل يكبوا وفي رواية وإني لكنت أظنك من أبقه أهل المدينة وهل يكبوا الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حطائد ألفنتهم لا, لا يتورعون ولا يحشون الله عز وجل في هذه الجارحة ينطقون بكل ما شاءوا وفي أي وقت شاء وإن كان في ذلك صخبا لله عز وجل إن الرجل لا يتضطر بالكلمة لا يلقي لها بال هي من صخب الله تبارك وتعالى وفي رواية أخرى يحوي بها في جهنم سبعين خريفا يهوي بها في جهنم سبعين خريفا هذا الحديث لا شك أنكم ناخذتم الفائدة العظيمة التي من أجلها التي من أجلها قص النبي عليه الصلاة والسلام هذه القصة على خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم أصحابه الكرام الذين كانت تحركهم مثل هذه المواعظ وكانوا حقيقة يتفكرون في مثل هذه القصص امتثالا لأمر ربهم جل وعلا في قوله تبارك وتعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ليس هذا فحسب يتفكرون ويجسدون هذه المعاني في حياتهم فقد فقد عرف فيهم ورع عظيم شديد بل أصبحوا, بل أصبحوا أئمة الناس في هذا الباب كلكم سمع عن قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع غلامه الذي كان يأتيه بخراده وجاءه, وجاءه يوما بطعام فأكل منه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فسأله الغلام عن الطعام قال يا أبا بكر إني كنت في الجاهلية قد تكهنت لرجل وما أنا بكاهن، خدعته فأعطاني, فأعطاني, فأعطاني لهذا هذا الطعام فأدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يده في فيه فقاء كل شيء كان قد أكله وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه والله لو لم يخرج إلا مع خروج روحي معه لأخرجته ورعا وخوفا من الله جل وعلا أن يدخل جوفهم شيء من حرام وإن كان قد أكله جاهلا بحاله وبحكمه ولكنه خوف الله عز وجل ولكنه الورع الذي أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الورعين وإمامهم جميعا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما دخل إلى بيته فيجد التمرة على فراشه فيحوي لأن يدخلها جوفه ليأكلها فيتذكر أن تكون من الصدقة فيتركها عليه الصلاة والسلام وهو أحوج ما يكون إليها قال خشية أن تكون من الصدقة فأتركها خشية أن تكون من الصدقة لأن الصدقة حرام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله إنه الورع الذي أمرنا به هذا النبي الكريم وقال خير دينكم الورع خير دينكم الورع إذا تنزهتم عن الشبهات وابتعدتم عنها إذا تركتم كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام إذا ابتعدتم عن كل ما فيه شبه لكم في دين في رزق أو في مأكل أو في وظيفة أو في شغل وما أكثر ما يتحور به الناس اليوم ويقحمون أنفسهم في صخب الله عز وجل في معاشهم وفي أرزاقهم وفي مأكلهم ومشربهم لا يسألون عن الشيء إلا إذا بلغوا فيه ما بلغوا حتى أن البعض منهم ربما يشتغل في الشغل سنين طوال من عمره لا يتنبه أنه واقع في الحرام إلا بعد سنوات طوال وكان الواجب عليه أن يسأل وهو واجب على كل مسلم أن يسأل قبل أن يعمل أن يسأل عن الشل وعن عن أن يسأل عن الشل حتى يأتيه وعن المحرم حتى يتجنبه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان هذا منهجه؟ كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرام مخافة أن يدركني قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه حذيفة بن اليمان هذا رجل باع أرضا لرجل فوجد هذا المشتري في, أرض في الأرض التي أصبحت أرضه وجد فيها جرة من ذهب وجد فيها كمزا عظيما ليس الحديث عن شكم الكنوز والركاز وكيف تقسم ليس الحديث عن شكم هذا البيع وتفاصيل أحكامه إنما الحديث عن هذه العبر العظيمة وعن هذه الفائدة الجليلة كيف هو حال الصالحين على الحقيقة الصالح من كان صالحاً في صلاته وفي زكاته وصومه وفي حجه وطلبه للعلم وجهاده وفي تعامله مع الناس وفي كذبه والذرزاقه أن يكون صالحاً في كل هذا ساعياً في مرضات الله جل وعلا في كل هذا كما قال عليه الصلاة والسلام محذراً من مغبات الابتعاد عن هذه المعاني رب أشعةٍ أكبرٍ يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبته من حرام وغذي بالحرام أنا يستجاب لذلك هل فينا من يقف مع نفسه في كل ليلة عندما يأوي إلى فراشه ليحاسب نفسه ليلة واحدة وليراجع أعماله ماذا كسبت وبأي طريق كسبت ماذا أنفقت وفي أي وجه من الأوجه من أنفقت أفي حلال أم في حرام؟ كسبت الدينار من حلال او حرام اشتغلت هذه الشغلة بما يرضي الله او بما يسخطه جل وعلا نقع في الخداع وفي الغش وفي التلبيث على بعضنا البعض في كل وقت وحين بل أسوأ بل ان من اسوأ احوالنا أن الكثير منا يظن أن هذا من فرض الشطارة والعلم، كما قال، كما قال رأس من رؤوس الكفر، إنما أوديته على علم عندي. يغش المسلمين ويخدعهم في بيعه وشرائه. ثم بعد ذلك يدعي أنه ذو علم علم شيطاني عشاذا بالله تبارك وتعالى إن الصدق والأمان عنوانا هذا الدين ومن أبرض خطال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ألم نربي أبناءنا ونتربى على هذا في مدارسنا ونسمع دائما وأبداً أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الغلام الصغير قبل أن يُبعث كان لا يعرف إلا بالصادق الأمين كان لا يعرف إلا بالصادق الأمين الصدق والأمانة في كل أحوالنا وفي جميع معاملاتنا صدقنا مع الله جل وعلا وحفظنا للأمانة التي اضطرعانا إياها هذه الأمانة التي عرضها الله جل وعلا على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن, أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الأمانة فيما استرعاك الله عز وجل من هذه الآيات والأحكام التي أنزلها في كتابه والتي بلغها إلينا رسوله الكريم وما خان الرسالة وما كتم رسالات ربه تبارك وتعالى نشهد له أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق تهاده حتى أتاه اليقين صدقك مع الله جل وعلا وحفظك لهذه الأمانات التي استرعاك الله جل وعلا إياها هذا دليل صدق التزامك هذا دليل صدق التزامك بأحكام الله وبشريعة الله تبارك وتعالى لأن الالتزام, لأن الالتزام بأحكام الكتاب والصنة ليس ادعاء ندعيه ولا مظهرا نظهر به بين الناس إنما هو صدق مع الله جل وعلا ومع الخلق وحفظ للأمانة التي استرعان الله جل وعلا إياها إن من صدق هذا الرجل وحفظه للأمان لما اشترى من أخيه أرضاً ووجد فيها هذا الكم العظيم الذي قيمته أضعاف أضعاف الأرض الذي اشتراها لم تثول له نفسه أن يستحوذ على المال بتأويل من عنده كما هو حال الناس اليوم أصبح الناس فينا وبيننا أئمة في التأويل. بكل أنواعه وأساليبه عياذا بالله جل وعلا يأكلون الحرام بكل أنواعه ويتعدون على حقوق الغير على حقوق الغير ثم بعد ذلك يتأولون حتى أن من تأويلاتهم أن أصبحت بعض هذه التأويلات من المثل السائر بين الناس من الس من المثل السائر بين الناس يقولون هذه هذه دع البيل وهذا وهذا دع الحكومة وما إلى ذلك من أنواع هذه التأويلات يقولون الباطل ويوكلون أبنائهم من هذا الباطل الحرام يقولون يخدعون ويغسون في تعاملهم حتى في عبادات بيوتهم. في الكهرباء أو المياه وما إلى ذلك، ثم يتأولون، وأن هذا ليس بالسرقة، وأن هذا ليس بالسرقة، بل إن هذا من أسوأ السرقات، لأن أسوأ السرقات أن تسرق من يتمنوك، وهؤلاء أولئك على هذا الذي قدموه لك، ثم بعد ذلك تخون هذه الخيانة. وتتأول هذه التأويلات الباطلة الشيطانية لو أن أحدنا ما وجد جرة من ذهب وجد دينارا من ذهب لتولت له نفسه أخذح ولكن الرجل يخاف الله عز وجل ويعلم علم اليقين أنه إن أخذ في الدنيا فإنه سيسأل يوم القيامة ووالله الذي لا إله غيره تصديقا لقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام أنه لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع من هذه الأمور التي يسأل عنها عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته عن مالك يا عبد الله يا مسلم من أين اكتسبته وفيما أنفقته فأعد لهذا جوابك فإن كان من حل وفي مرضات الله جل وعلا فأبشر بالنعيم عند الله عز وجل وإن كان بخلاف ذلك وفي خلاف ذلك فنسأل الله جل, جل وعلا أن يجيرنا من الفتن كلها ظاهرها وباطنها ثم جاء الثاني إن تعجب من فعل الأول فاعجب من فعل الثاني الذي لما جاءه بالجرة المليئة بالذهب قال إنما بعتك الأرض وما فيها لا يدري فيها ذهب أم فضة أم فيها بترول أم فيها غاز قال إنما بعتك الأرض وما فيها تخاطما لأجل هذا وتحاكما إلى حكم عليم حكيم فتحاكما إلى رجل فقال الرجل ألكما ولد قال الأول نعم عند غلام شاب في سن الزواج أو دون ذلك وقال الثاني عندي جارية مقادير ربك جل وعلا قال إذن زوجا الغلام بالجارية وأنفقا عليهما من هذا الذهب وحلت المشكلة وأخذ كل ذي حق حقه وحكم بينهم هذا الحاكم سكما دليل على علمه وحكمته ويفتق فيه قول نبينا عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة القاض في الجنة الذي عرف حكم الله وحكم به والقاضي الذي في النار الذي على الذي عرف حكم الله ولم يحكم به أي حكم بغيره الويل للقضاة الذين عرفوا أحكام الله جل وعلا ثم يحكمون بغيرها ووو ثالن الذي هو في النار كذلك كصاحبه لم يعرف الحق ولم يحكم به ولكن رغم ذلك حكم بين الناس نسأله جل وعلا نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق في في كل شؤوننا وأن يجعلنا من المؤمنين على ما استأمننا الله جل وعلا عليه نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا ورع خير دينكم الورع قال عليه الصلاة والسلام